فجاء فوجد المدينة قد حجر عليه والصيد بيده بحاله فهل يملك بائعه الرجوع فيه لا لأن هذا تملك للصيد من محرم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 يقول السائل رجل عنده مبلغ من المال يساوي نصاب وفي آخر العام ربح هذا المال فأصبح نصاب هل يزكي المالين معا أم يزكي الأول فقط الربح التجارة حوله حول أصله فإذا كان مثلا رأس المال معه في واحد رمضان باع دارا يسكنها واشترى به تجارة عشرة آلاف ريال واشترى بها تجارة في واحد رمضان في واحد رمضان دخل في التجارة بعشرة الاف الى شعبان واحد شعبان وهي تتراوح هذه التجارة بين تسعة الاف وخمسمائة وعشرة الاف وخمسمائة ما زادت في خمسة عشر رمضان يسر الله له صفقة اشتراها بعشرة آلاف وخمسمائة وباعها يوم ثمان وعشرين من شعبان بعشرين ألف يعني تجارته من واحد رمضان إلى خمسة عشر شعبان من السنة الثانية وهي ما زادت ولا نقصت تزيد خمسمائة وتنقص خمسمائة حينما بقي على حولها يومان فقط وكانت نيته حسنة وطيبة يريد أن يزكي فيسر الله له هذه الصفقة فباعها قبل دخول رمضان بيومين بعشرين ألف ريال ماذا يزكي يزكي العشرين يقول مثلا العشرة الأخرى هذا المكسب ما له إلا يومين فقط نقول لو ما لها إلا نصف يوم ربح التجارة حوله حول أصله آخر عنده دراهم في الصندوق آلت إليه في واحد رمضان فأقفل عليها الصندوق تحسبا للحاجة إليها وما يحب أن يشتري بها شيئا يخاف أن يخسر فأقفل عليها في الصندوق عشرة آلاف فلما كان خمس عشرين شعبان من السنة الثانيه جاءه مبلغ عشرة آلاف ريال هدية أو مكافأة أو ميراث فماذا يزكي يزكي اللي في الصندوق عشرين ألف مع العشرة التي جاءت أخيرا أم لا لا يزكي العشرة الألاف الأولى لأن حال عليها الحرب العشرة الألاف الأخيرة هذه التي ما جاءت إلا في خمسة عشر شعبان هذه ليست ناتجة عن هذه الدراهم اللي في الصندوق هذه جاءت مستجدة جاءت مكافأة أو هدية أو ميراث أو غير ذلك هذه ما تزكى مع الأولى لأنها ما لها إلا خمسة عشر يوم عند دخول رمضان فلا تزكها إذن فرق بين المال الذي يدخل على الشخص من بواسطة المال الذي عنده فهذا حوله حول اصله والمال الذي يستجد عند الشخص حوله من حين حازه وصار في ملكه يقول السائل رجل توفي وخلف زوجه وبنت وأخت وأولاد أبناء فما هو نصيب كل وارث منهم الزوجة في هذه الحال لها الثمن ما دام ان عنده فرع وارث البنت هذه واولاد ابنه والبنت هذه لها النصف واولاد الأبناء هؤلاء إن كانوا ذكورا وإناثا فلهم الباقي تعصيبا بعد الثمن والنصف وإن كنا إناثا فقط فلهن السدس تكملت الثلثين مع النصف للبنت وبنات الابن ويكون الباقي للأخت تعصيبا إذا لم يخلف إلا بنت وبنات ابن وأما إذا خلف أبناء ابن فهم يأخذون الباقي ولا ترثوا الأخت يقول السائل أحيانا وأنا أصلي يخرج من بين اسناني بعض الأكل فهل يجوز أن آكله أثناء الصلاة هذه يبلعها مع الريق ولا ضرر علي ولا حضر ولا منع لأنه ليس أكل متعمد وأكل مستجد وإنما للتخلص مما بين أسنانه يقول السائل هل للعمرة طواف وداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله فبعض العلماء يرى أن العمرة لها طواف وداع مثل الحج وبعض العلماء رحمهم الله يقول طواف الوداع للحج ولا يجب في العمرة طواف وداع وعلى كلا القولين لو ترك طواف الوداع فلا يلزمه هدي بخلاف ما لو تركه في الحج فيلزمه هدي إذا لم تكن المرأة حائض أو نفسا فيسقط عنها طواف الوداع بلا هدي والأولى للإنسان أن لا يترك طواف الوداع خروجا من الخلاف ولأنه قربه وعباده وطاعه لله جل وعلا تقول السائلة اذا طافت المرأة تطوعا فهل لها ان تلبس القفازين نعم لها ان تلبس القفازين بل احسن لان فيهما ستر هي منهية عن لبس القفازين في حال الاحرام اذا احرمت بحج او عمره فلا تلبس القفازين اما اذا تحللت من حجها او تحللت من عمرتها وارادت الطواف والصلاه فتلبس القفازين او تغطي يديها بما تيسر لها يقول السائل هل الضرائب تحسب من الزكاه الضرائب هذه لا يخلو ان كانت ياخذها ولي الامر على أنها زكاة فهذه تحسب من الزكاة وتبرع الذمة صرفها ولي الأمر في مصارفها الشرعية أو لم يصرفها لأن المرء معمور إذا طلب ولي الأمر منه الزكاة أن يسلمها له ولا يتابع هل صرفت في مصارفها أو لا ما عليه من هذا شيء يسلمها لولي الأمر وعما إذا كانت هذه الضرائب غرامات نتيجة مخالفات مثلا فعلها المرء فلا يصح أن يحسبها من الزكاة يقول السائل نسيت الاضطباع عند الطواف ولما تذكر إلا بعد انتهاء من الطواف فهل علي شيء إذا نسي الاطباء حتى انتهى من الطواف فليس عليه شيء أو نسي الرمل حتى انتهى من الطواف فليس عليه شيء لأن الاطباع والرمل سنة من سنن الطواف فإذا أتى به فحسن وإن تركه تعمدا فلا اثم عليه ولا يؤجر وإن تركه نسيانا فلعله يؤجر لأنه كان يريده لكن نسي يقول السائل هل يجوز للمرء أن يقصر لنفسه بعد انتهائه من العمر أو الحج نعم يجوز للمرء رجلا كان أو امرأة أن يقصر لنفسه بعد انتهاء نسكه فمثلا بعد انتهاء السعي في العمره يأخذ المقص ويقصر لنفسه وكذلك المرأة تأخذ المقص وتقصر لنفسها لا حرج وكذا في الحج إذا رمى جمرة العقبة وأراد أن يتحلل بالتقصير يقصر لنفسه او اراد ان يتحلل بالحلق يحلق لنفسه فلا حرج عليه يقول السائل معتمر اتى للعمرة واراد ان يقوم بزيارة الى جدة والعودة لمكة في نفس اليوم هل يجوز له الدخول إلى مكة من غير إحرام نعم يجوز له الرجوع إلى مكة بدون إحرام وإن شاء أن يحرم فله أن يحرم له أن يحرم بعمره وله أن يرجع بدون إحرام لأنه حديث عهد بعمره يقول السائل المعتمر إذا فاتته صلاة الفريضة في المسجد وأراد الصلاة في البيت هل يصليها كاملة أم يقصر إذا كان لا ينوي الاقامه أكثر من أربعة أيام فله أن يقصر وإذا كانت اقامته في مكة أكثر من أربعة أيام فليس له أن يخسر فمثلا هو جاء في اليوم وينوي السفر غدا أو بعد غد نام عن أحد الصلوات فلم يستيقظ إلا بعد ما صلوا له أن يصليها قصرا لأنه لا ينوي الإقامة في مكة اما اذا كان ينوي الاقامه اكثر من اربعه ايام فلا يجوز له ان يقصر يقول متى تجمع الصلاه الجمع اذا كان المرء مسافر جادا به السير يمشي في الطريق فله ان يجمع الارفق به من جمع تقديم او جمع تأخير لا حرج عليه في هذا ولا هذا واما اذا كان نازلا في استراحة او في محطة او تحت شجرة وهو ينوي الاستمرار في منزله هذا مثلا من الساعة عشر صباحا إلى الساعة أربع أو خمس مساء سيمر عليه وقت الظهر وهو جالس ويدخل عليه وقت العصر وهو جالس فالاولى له في هذه الحال أن يصل الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين فلا تلازم بين القصر والجمع وقد يباح له الجمع ولا يباح له القصر وقد يسوغ له القصر ولا يسوغ له الجمع وقد يسوغ له الجمع والقصر فمثلا مريض في بلده في بيته أو في مستشفى بلده له أن يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما إذا كان يشق عليها أن يصلي كل وقت في وقته يسوق له الجمع لمرضه ولا يسوق له القصر لأنه غير مسافر مسافر نازل في مكان ما في بلد في استراحة في فندق في محطة وسيمر عليه الوقتان وهو في مكان هذا فهذا الاولى في حقه أن يقصر ولا يجمع يصل الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر ركعتين ركعتين مسافر في الطريق ماشي الاولى له أن يجمع ويقصر ويكون الجمع بحسب الأرفق به إن كان نازلا عند أذان الظهر فالأولى له أن يصل الظهر ثم يجمع العصر جمع تقديم ليرتحل وان كان وقت صلاه الظهر ماشي في الطريق فالاولى له ان يستمر في سيره فاذا نزل في وقت العصر صلى الظهر ثم العصر يقول السائل زوجتي احرمت من الميقات وعندما وصلنا مكه عدلت وخلعت لباس الاحرام لانها قد اعتمرت قبل اسبوع فما هو الواجب عليها الان المرء رجلا كان او امرأة في الخيار قبل ان يدخل في النسك فاذا احرم فلا خيار له يجب عليه ان يتم نسكه ولا يجوز له الخروج منه الا بعد اتمامه او كان محصرا ما تيسر له الدخول الى مكة فان كان قد اشترى طب يتحلل ولا شيء عليه وان كان لم يشترط فيذبح حديا ويتحلل أما إذا دخل في النسك ودخل مكة فيجب عليه وجوبا حتميا أن يؤديه وإلا فيبقى محرما مستمرا حتى وإن نوى التحلل ما يخرج لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله إذا دخلت في الحج فيلزم أن تتمه إذا دخلت في العمره يلزم أن تتمه أفسده يجب عليه المضيفيه ويجب عليه قضاؤه ويجب عليه هدي فالدخول في النسك أنت قبل الدخول في الخيار فإذا دخلت لا خيار لك بعض الناس يجهل جهلا عظيما ياتي بعمره فاذا وصل الى مكه و وجد الزحام الشديد تحلل قال خلاص نخلي العمره بعدين ان شاء الله ان الان في اواخر رمضان خليها ان شاء الله في اول شوال هذا ما يجوز هو محرم وان التحلل وان لبس ملابسه فهو محرم ان جمع زوجته ابطلها أبطل عمرته هذه ويجب عليه المضي فيها ويجب عليه قضاؤها ويجب عليه هدي فالمرء قبل أن يدخل في النسك في حل فإذا دخل في النسك ولو أنه قبل يوم أو يومين قد أدى عمره ما دام دخل في النسك في فيجب عليه أن يتمه ولذا قال العلماء رحمهم الله ما من نفل إلا يجوز لك المضي فيه وقطعه إذا دخلت فيه سوى نفل الحج والعمرة إذا دخلت فيهما فيجب عليك إتمامهما فهذه المرأة يجب عليها أن تتم نسكها هذا وإن كانت قد أتت في محظور من محظورات الإحرام التي لا يعفى عن جهله فتذكره ليبين لها ما يجب عليها يقول السائل هل من الممكن أن أعمل عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم لا ما يجوز أن تعمل عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا حج للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصوم عنه ولا تتصدق عنه لأن هذا ما ورد والعبادات توقيفية الوارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم الاكثار من الصلاه والسلام عليه والواجب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه يحرص المسلم على اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاه والسلام عليه عليه الصلاه والسلام اما الحج والعمره والصدقه ونحو ذلك من الاعمال الصالحه هذه ما ورد ما ورد هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه انه ما من مسلم يعمل عملا من الاعمال الصالحه الا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل عمله لانه هو الذي دلنا على كل خير والدال على الخير كفاعله فاي مسلم يعمل عملا صالحا من بعثته صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل عمله فلذا ليس في حاجه الى ان نعتمر عنه او نتصدق عنه عليه الصلاة والسلام يقول السائل املك سيارة اجره بمبلغ اربعة عشر الف عند الشراء فكيف أحسب مبلغ الزكاة عند مرور عام كامل هذه السيارة إن كانت للأجرة أو تستعملها أنت أو اتخذتها تستعملها أجرة سيارة أجرة تؤجرها هذه ليس فيها زكاة بالغه ما بلغت قيمتها إنما إذا كانت عروض تجارة إذا كنت تشتري اليوم سيارة أجرة وتبيعها غدا وتشتريها أخرى بعد غد وتبيعها بعد ذلك هذا تقوم ما عندك عند تمام الحول وتزكيه لأن هذه عروض تجارة وأما إذا كنت اشتريت سيارة لتؤجرها أنت باليوم أو بالساعه أو بالمشوار أو نحو ذلك هذه ليس فيها زكاة يقول حادث المرأة قبل ابيار علي فهل ترجع اليه مره اخرى اذا كانت دخلت مكه وهي العمره وطهرت فيجب عليها العوده الى الميقات وتحرم منها واما اذا كانت حادث قبل الميقات ثم عدلت عن العمره قالت ما يمدين ورفقائي سيعودون بعد يوم او يومين ولا استطيع ودخلت مكه بدون نيه عمره ثم لما دخل رفقتها مكة طاب لهم المقام فأقاموا فيسر الله لها وطهرت وهي في مكة فتحرم من الحل وتؤدي عمرتها ولا شيء عليها لأنها دخلت بغير نيه العمرة والحل المراد به مثلا التنعيم أو عرفات أو الشرايع أو أي مكان من الحل خارج حدود الحرام والله أعلم